أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرأيت من اتخذ إلهاه ما؟ أرأيت من اتخذ إلهه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 أَلَمْ تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا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 سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنَسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وأناسيا كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا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 هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما, وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فَجَعَلَهُ نسبا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا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 ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن الرحمن فاسال به خبيرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدَ لِمَا تأمرنا وَزَادَهُمْ نُفُورًا